خل الدكار الأربعي والمعهد المرتبعي والضاعن المودع وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفة سوت فيه الصحفة ولم تزل معتكفة على القبيح الشنيع كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجعي وكم خطا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 وفهت عمدا بالكذب ولم تراع ما يجب من عهده المتقب فالبس شعار الندم واسكب شعابي بالدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعصي هواك وانحرف عنه انحراف المقلع إلى متسهوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع أما ترى الشيب وخط وخط في الراس خطط ومن يلح وقت الشمط بفوده فقد نعي ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص وطاوعي وأخلصي واستمع النصح واعي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجات القضاء وحاذري أن تخدعي وانتهجي جيس قبل الهدى والدكر واشكردى وأن مثواك غدا في قعر لحد بل قعيد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 الحوي الحيى والبذ والمبتدي والمحتذي والمرعى والمرعى فيا مفازى المتقي وربح عبد قدوق سوء الحساب الموبق وهول يوم الفزع ويا خسر من بغى ومن تعدى وطغى وشبن يران الوغى لمطعم أو مطمع يا من عليه المتكل قد زاد ما بمن وجل مجترحت من زلل في عمري المضيع فغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم فأنت اولى من رحم وخير مدعو الدعين